إنِنْ أَن تُمْ ضَربَةُم فِيأَرضِ فَأَصَابَت كُمُصبَةُ الْ المَووت فَحْبِسُونَهَُا مِن بَعْدِ الصَّلَاتِ فَيوقُوسِمانِ بالِالل يَا قَاسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ضَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخافُوا أَن تُرَدَّ أيمان بعد أَيْمَانُهُمْ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين